بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رف منشور والبيت المعمور والسقف وَالْبَحْرِ الْمَسْجُونِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ يَوْمَ تُنُورُ السَّمَاءُ نُورًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ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 أفتحر هذا أم أنتم لا تبقرون اصلوا ما تصبروا لا تصبروا تواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون فَثَبِّتِينَ فِي جَنَّاتٍ نَّاعِمَاتٍ وَنَعِيمٍ فَثَبِّتِينَ بِمَا آتَاهُم رَّبُّهُم وَرَضُوا بِرِضْوَانِ رَبِّهِمْ عَدَّتَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا تعملون مستكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بسرر وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلٌّ رَاضٍ بِمَا كَسَبَ وَأَخَّرُوا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاتِحَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَسْتَنَادُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا يُرْغَمُونَ فِيهَا وَلَا يُؤْذُونَ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 فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهل ولا مجنور أم يقولون شاعر نتربط به ريب قل تربقوا فإني معكم من المتربقين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا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 هم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يتمعون فيه فليأس مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مَغْرَمٍ مُسْطَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوهُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَاهُمْ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِنْ يَرَوْا كِسَّا مِّنَ السَّمَاءِ سَاحِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُونَ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُفْعَلُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَا أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وتبِّح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فتبِّحه وإدبار النجوم